يعني أن يشترط أن يكون الرهن عند فلان مثلا قبله فلان أو رده فلان أو تغيرت حال فلان فما الحكم في هذه الأمور يبينها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب نعم يصح شرط جعل الرهن في يد عدل فيقوم قبضه مقام قبض المرتهن الاصل ان الرهن يكون بيد المرتهن ويقبضه المرتهن ويكون امانه عنده ان تلف بدون تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه اتفق على ان يكون الراهن عند عدل يعني عند شخص اخر لا يكون عند المرتهن ولا يكون عند الراهن وانما يكون عند عدل يرضيانه صحه صح ان يكون عند العدل فيقوم قبض هذا الرجل العدل للرهن مقام قبض المرتهن لان قلنا انه لا يلزم الرهن الا بالقبض بقوله جل وعلا وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة من يقبض الرهن يقبضه المرتهن ولا يلزم الرهن قبل قبضه بيد المرتهن إذا اتفق على أن يكون الرهن عند عادل فيكون قبض هذا العدل مقام قبض المرتهن نعم. لانه قبض في عقد في عقد فجاز التوكيل فيه كقبض الموهوب لانه قبض في عقد يعني عقد رهن يقبضه المرتهن فالمرتهن وكل هذا العدل في قبض هذا الرهن مثل ما لو قال شخص لشخص عندي لك هديه او عندي لك عطيه او عندي لك هبه قال يا اخي انا في مكه وانت في الرياض كيف اقبضها لكني اوكل فلانا عندكم في الرياض يقبضها عني فقبضها هذا الوكيل لزمت وثبتت كذلك الراهن ما قبضه المرتهن وانما قبضه عدل موثوق به عندهما فيكون قبض العدل مقام قبض المرتهن نعم وما دام العدل بحاله فليس لأحد ولا للحاكم نقله عن يده وما دام العدل يعني الثقة يعني الذي وضع الرهن عنده ما دام بحاله يعني ما تغيرت حاله بضعف عقل ولا ضعف ادراك ولا ضعف امانه ولا فسق ولا مرض هو بحاله وقد رضياه عنده فما يسوق لأحدهما ان يقول اعطني الرهن الذي عندك وما يسوق للحاكم ان يقول اعطنا الرهن الذي عندك فليس لاحدهما ولا للحاكم قبضه من يد هذا العدل وانما للاثنين معا اذا قالا ناخذ الرهن من فلان وضاه عندك ايها المرتهن انا كنت جاهلا بحالك والان تبين لي انك ثقه فلا داعي أننا نبقي الرهن عند زيد خذه نأخذه من زيد ونضعه عندك أيها المرتهن صح لكن أحدهما أراد قبضه دون الآخر ما يصير أو الحاكم أراد قبض الرهن من قابضه دون رضاهما أو رضا أحدهما ما يكون لأن الحاكم لا حق له في قبض الرهن ما دام اتفق على أنه عند فلان وليس لأحدهما أن يأخذه من فلان دون رضا صاحبه وهو لم تتغير حاله أما إن تغيرت حاله فهناك نظر آخر نعم نعم لانهما رضياه ابتداء وان اتفقا على نقله جاز لان الحق لهما لا يعدوهما اذا اتفقا على نقله من سيد الى غيره جاز لان الحق لمن لهما من هما الراهن والمرتهن المرتهن اخذ الرهن من اجل سداد دينه والمر... والراهن ملكه، الراهن ملكه، والمرتهن أخذه من أجل سداد دينه، فالحق للاثنين إذا رضي غير الأول جاز لهما ذلك. نعم، وإن تغيرت حاله بفسق أو ضعف عن الحظ أو عداوة لهما أو لأحدهما فمن طلب نقله منهما فله ذلك. وان تغيرت حاله اتفقا على ان هذا الرهن يكون عند زيد زيد تغيرت حاله ما كان على عهدهما السابق تغيرت حاله اما بمرض كان اول يستطيع الحفظ الان مريض ما يستطيع الحفظ او بضعف ادراك ليس بمريض ولكنه صار عنده شيء من الاهمال والتضييع او ليس هذا ولا هذا لكن صار عنده شيء من قله الامانه يتهم بالتفريط بهذا الرهن وظهر عليه شيء من امارات الفسق فاصبح ليس اهلا لان يؤتمن إذا تغيرت حاله بواحد من هذه الأمور المؤثرة فلهما أو لأحدهما طلب نقله منه إلى غيره نعم. لأنه متهم في حقه ففي أو وجد عداوة بينه بين هذا الذي عنده الرهن وبين أحدهما وجد منازع في امر من الامور فوجد عداوة قال اخشى ان يتلف الرهن ويضيعه من شان العداوة التي بيني وبينه فننقله منه الى غيره فلهما ذلك نعم لانه متهم في حقه ففي بقائه في يده ضرر نعم ثم ان اتفق على من يضعان عنده جاز ان اتفقا قال ناخذه من زيد مثلا لتغير حاله ونضعه عند عمرو لانه اوثق اتفق على هذا فلا باس يؤخذ من زيد ويوضع عند الثقه الاخر الذي يرضيانه معا فان اختلفا نعم وان اختلفا وضعه الحاكم في يد عدل فان اختلفا قال مثلا الراهن نضعه عند محمد وقال المرتهن لا بل نضعه عند علي لانه اوثق وذاك يقول لا محمد اوثق واختلف فياخذه الحاكم ويضعه عند من يراه ثقه من هذين او غيرهما لان الحاكم هو المرد عند النزاع فاذا تنازع اثنان رجعا الى الحاكم وان اتفقا على امر من الامور التي تخصهما وليس في هذا الاتفاق مخالفة شرعية فلا رجوع الى الحاكم ولا دخل للحاكم فيهما نعم. وان اختلفا في تغير حاله بعث الحاكم وعمل بما يظهر له وعين اختلف في تغير حاله اختلف الراهن والمرتهن في تغير حال العدل الذي عنده الرهن قال الراهن مثلا هذا الذي عنده الرهن اصبح مضيع مفرط واخشا ان يتلف الرهن عنده قال المرتهن لا انا اعرف انه حافظ ويجيد حفظ الرهن فاختلف فالمرجع في الاختلاف إلى من؟ إلى الحاكم والحاكم ينظر إن كان هذا الرجل الذي اختلف عليه ثقة أبقاه عنده وإن كانت قد تغيرت حاله نقله إلى غيره نعم وإن رده لا وإن مات العدل لم يكن لوارثه إمساكه إلا بتراضيهما لأنهما مأتمناه ما وإما مات العدل اتفقا على أن يكون الرهن مثلا عند زيد وقال لزيد مثلا احفظ الرهن هذه البقرة أعلفها وحلبها أنت بحليبها ونحن ننتفع من ورائك بنفقة البقرة على فيها فالعدل هذا مستفيد وهما مستفيدان كذلك العدل مات الرجل ولده يقول يبقى الرهن عندنا لأن هذا الرهن موضوع عند والدي ونحن سنقوم بما قام به الوالد وحرص على هذا وطالب قال يبقى الرهن عندنا لأنه مستفيد لأن بقاء الرهن عند أبيه لهم فيه فائدة العلف يعلفانها من المزرعة مثلا وهما يستفيدان من لبنها فحرص الولد على أن يبقى الرهن عنده وطالب بهذا وقال نحن بمنزلة الوالد ولن نغير شيئا مما كان عليه الوالد وسنحافظ على الرهن فهل يلزمهما أن يبقياه عند الولد؟ لا ما يلزمهم إنهم قالوا نضاناه عند أبيك لثقتنا في أبيك وإلا فنحن نعرف أنه مستفيد هو مستفيد لكن نحن واثقون به ونحب ان ننفعه لكن لما مات ما نثق باحدكم ولا نثق باحد منكم نريد ان نقبض الرهن فلهما ذلك ولا يطالب الولد بما اتفق عليه عند ببقاء الرهن عند أبيه وإن رده العدل عليهما لزمهما قبوله لأنه متطوع بحفظه فلم يلزمه المقام عليه وإن رده العدل عليهما لزمهما قبوله الرجل العدل قبض البقرة التي رهن يعلفها ويحلفها أخذ على هذا فترة تغيرت حال العدل بشيء ما بنفسه يقول الآن البقرة تطلب علف أكثر من الحليب الذي نستفيده منها كنا قبل مستفيدين أما الآن لا علينا ظهر في بقاء البقرة عندنا لأننا لا بد أن ننفق عليها ولا يجوز لنا أن نقصر عليها في النفقة وإذا أعطيناها النفقة الكاملة فإننا سنخسر نفقتها تقدر بثلاثين ريال وحليبها الذي نأخذه منها يقدر بعشرة ريالات أو بعشرين ريال فنحن في خسارة ماذا نستفيد من هذا؟ وقال لهما وقبض الرهن أنا لا أسلم البقرة للراهن ولا أسلم البقرة للمرتهن وإنما أسلمها لكما معا قال لا لا نقبلها حينما كنت مستفيد من البقرة وأنت ساكت عليها فلما الآن كنت تخسر عليها أردت أن تردها علينا؟ لا يلزمك حفظها كما التزمت بذلك أولا مثل ما كنت تربح في الأول من ورائها الآن أصبر على الخسارة من ورائها هل يلزمه ذلك؟ يلزمانه بحفظها؟ قال المؤلف رحمه الله وإن رده العدل عليهما لزمهما قبوله يقول أنا الآن ما أريد أن أقبض الرهن لكم خذوا رهنكم تعالوا إلي جميعا واستلموه وضعوه حيث شئتم عند أحدكما أو عند غيركما لزمهما قبوله ولا يجوز لهما أن يمتنعا عن القبض لأنه في حال قبضه في الأول محسن وما على المحسنين من سبيل نعم. فإن امتنعا أجبرهم الحاكم فإن, فإن تغيبا أو كانا غائبين نخبر. فإن امتنعى أبيا أن يقبضاه قالوا دع البقرة عندك ولح عليهما بذلك وهما يرفضان يقول حينما كنت مستفيد وانت ساكت فلما قلت فائدتك اردت ان تسلمنا اياها لا فما المرجع يلزمهما الحاكم بقبض الرهن نعم. فان تغيبا او كانا غائبين نصب الحاكم امينا يقبضه لهما لأن للحاكم ولاية على الغائب الممتنع من الحق، فإن تغيب ذهب وترك الرهن عند العدل. واحد سافر إلى الطائف، واحد سافر إلى المدينة، وهو يبحث عنهما فما وجدهما، ولا قدرة له. في ملاحقتهما كل واحد في بلد ماذا يعمل يرجع الى الحاكم والحاكم يقبض هذا الرهن منهما ويضعه عند عدل سواء كان قبض العدل مجانا او باجره لان الحاكم ينوب عن الغيب ينوب عن الممتنعين إذا كان غائب ممتنع فإن الحاكم ينوب عنه حينئذ نعم. وإن دفعه الحاكم إلى أمين من غير امتناعهما ولا غيبتهما ضمن الحاكم والأمين معا فإن امتنعا ولم يكونا غائبين أو غابا ولم يمتنعا ما علما أن العدل يريد رد الأمانة فالعدل هذا قال لست في حاجه إلى ملاحقتهما أذهب وأسلمه للحاكم والحاكم يتصرف فيه فسلمه للحاكم الحاكم ليس بفقيه وإلا لو كان فقيه ما قبضه لكن الحاكم ليس بفقه فقبضه ووضعه عند شخص آخر وقال احفظ هذا الرهن حتى يأتي صاحباه فأخذه هذا العدل وحفظه ثم حصل عليه آفة فمات الرهن تلف من يضمنه لان يد الحاكم ويد الأمين الثاني القابضات هذه أيدي مغتصبه ما لحق لأن الشخص إذا قبض شيئا ليس من حقه فيده يده قاصد، فأي شيء يحصل من الضرر على هذا المقبوض بغير حق يلزم القابض يلزم القابل سواء كان حصل تفريط او لم يحصل تفريط نقول لان يدك يد غاصب لان عندنا الايدي اثنتان يد امين ويد غاصب يد الامين لا تضمن ما تلف بدون تعد ولا تفريط يد الغاصب تضمن حتى لو كان بدون تعد ولا تفريط لأن اصلا ما له حقا يقبل قبضه بغير حق فيزمه وإن دفعه الحاكم الى أمين من غير امتناعهما ممتنعا لكن هو الرجل الذي عنده الرهن قال ما انا في حاجة إلى أن أبحث عنهما أروح أسلمه للحاكم فالحاكم استلمه وآطاه بيد آخر فتلف فمن يكون عليه الضمان ضمن الحاكم والأمين معا لأنهم اشتركا الحاكم قبض ما لا يستحق ولا يجوز له أن يقبضه والأمين قبض شيئا من غير يد مالكه والقادر على تامينه وتسليمه فيلزم الاثنين الضمان الامين اذا قبض شيئا بدون ولم يفرط فيه ولم يتعدى فتلف لا يلزمه الامين الاول الذي وضع عنده البقره مثلا ماتت البقره او سرقت من حرز مثلها هل يلزم الأمين الضمان لا لأن يده يد أمين والأمين لا يلزمه الضمان ما لم يتعدى ويفرق الآخر الذي أقبضه الحاكم سلمه البقرة فوضعها في حرز مثلها فجاء السراق فسرقوها. أو أصيبت بعافه مثلا وماتت نقول يلزم الحاكم في هذه الحال ويلزم الأمين في هذه الحال أن يضمن البقرة للراهن والمرتهن. نعم لأنه لا ولاية له على غير الممتنع والغائب لأنه لا ولاية له الحاكم له ولاية ويلزم هذا ويأمر هذا لكن شخص ممتنع أنت لك مال عند زيد مثلا فزيد جاء بالمال الذي لك عنده وسلمه الحاكم لما يقبضه الحاكم الحاكم ليس له ولاية على مالك وأنت حي موجود قادر على استلامه بحث عنك من عنده المال فلم يجدك وأبحله المال ماذا يعمل به يسلمه للحاكم نعم الحاكم ولي الغائب أراد منك أن تستلم مالك فامتنعت وقال لك خذ مالك قلت لا ماذا يعمل به يسلمه الحاكم لأنك امتنعت عن السلامه فالحاكم يستلمه نيابة عنك لأنك ممتنع في غير هاتين الحالتين إن استلم الحاكم يقول استلم شيئا بغير حق أنا موجود لو قلت لي تعال خذ ما لك جئت فالرجل قال لا اروح سلم للحاكم فتلف عند الحاكم فيضمن الحاكم والمستلم الذي استلمه من الحاكم فيما بعد فإن امتنعا أو غابا فلم يجد حاكما فتركه عند عدل آخر لم يضمن لأنه حال حاجة فإن امتنعا عن القبر الراهن والمرتهن أو غابا وذهب كل واحد ذهب في بلد ومن عنده الأمانة التي هي الرهن بحل بها واتعبته ماذا يعمل نقول سلم الحاكم نقول فما في حاكم شرعي هو في بلاد كفار في بلاد فوضى ما فيها حكم نقول اختر ثقة أمين فسلمه إياه وتبرأ ذمتك لأن هذا ما في وسعك والله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها وضع الاثنان عندك شيئا ما أمانة وأنت تريد سفر مثلا قلنا اطلبهما وسلمهما الأمانة يقول ما أدري وينهم كل واحد في بلد يقول أسلمهن الحاكم الحاكم ولي الغائب وولي الممتنع يقول ما في حاكم في بلاد كفار ما في حاكم شرعي لو سلمتها لمن يزعم الولاية أكلها ولا حصلت لأصحابها إذا دخلت عليه ما خرجت منه نقول سلمها بيد ثقة يتولاها حتى يأتيا صاحبها نعم وإن أودعه مع قدرته على الحاكم ضمن لأنه يقوم مقامهما وإن أودعه عند ثقة مع وجود الحاكم فيضمن لأنه ما اتخذ الخطوات الشرعية والخطوات الشرعية اولا أن يسلم الرهن لهما ما وجدهما أو امتنعا ينتقل الى الحاكم ما وجد حاكم يسلمه للثقه في حال وجود الحاكم سلمها للثقه وقال تحتاج الى اجراءات اذا ذهبت بها الى الحاكم وصادر والد وعمل والسلام وتسليم وشغله اروح اسلمها لهذا الثقه مثلا متى ما اتى يعطيه معيها تلفت عند الثقة تكون يده يد قاصبه وعليه على الاول الضمان لانه ما سلمها للحاكم الذي امر بالتسليم اليه وكذلك لو اودعه من غير امتناعهما ولا غيبتهما ضمنه والقابض معا وكذلك لو اودعه عن من غير امتناعهما ولا غيبتهما ضمنه هو والقابض معا لان القابض ليس له ان يقبض قبض من شخص شيئا ما لا يحق له ان يقبضه نعم وان امتنع احدهما ولم يجد حاكما لم يكن له دفعه الى الاخر وإن امتنع أحدهما احدهما امتنع والآخر قال لا بأس وسلمه للاحدهما فلا يجوز له ذلك لأن هذه الأمانة عنده من قبل اثنين فلا يسلمها لواحد وإنما يسلمها لهما معا أو يسلمها للحاكم ولا يسلمها لواحد منهما حتى لو لم يجد الحاكم نعم. فإن فعل ضمن لأنه يمسكه لنفسه فإن فعل ضمن يعني سلمها لأحدهما فتلفت ضمن ذلك لأنه